استجاب لهم ربهم أن لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا واخرجوه من ديارهم واؤذوا في سبيلنا وقاتلوا وقتلوا لأكفرا عنهم سيئاتهم لأكفرا عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله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 لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابقوا واتغوا الله لعلكم تفلحوا